ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما وحرم عليكم نتاح المتزوجات من النساء. إلا ما ملكتموهن في الجهاد في سبيل الله فيحل لكم وطعهن بعد استبراء أرحمهن بحيضا فرض الله ذلك عليكم فرضا وأحل الله ما عدا ذلك من النساء أن تطلبوا بأموالكم إحصان أنفسكم وإعفاثها بالحلال غير قاصدين الزنا فمن تمتعتم بهن بالنفاح فأعطوهن مهورهن التي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 إذن هاي الآية العظيمة بينت على أن المتزوجات يحرم التزوج بهن وهن متزوجات لأنها في عهدة رجل وقال المحسنات وفيه اشاره إلى شأن الزواج وأن الإنسان يفصل نفسه من الوقوع في المحرم عن طريق الزواج ففيه قضاء الوطر وفيه أيضا يعني البيتوت الزوجية والبيت الزوجي يمنع الإنسان من الوقوع في المحرم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم من ملك اليمين هذا أمره آخر وهو أمر أحله الله تعالى وحث على حسك الرقاب كتاب الله عليكم ربنا جل جلاله قد حث على الاعتصام بالكتاب ولزوم الكتاب وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير متافحين ربنا ذكر المحرمات وأبان أن التي هن حلال أكثر من المحرمات وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم يعني الإنسان يتزوج ويدفع المهر في الزواج محصنين غير مسافحين شريطة أن الإنسان يطلب الزواج والإحصان والإعفاف وبناء بيت الزوجية لا أنه ثاني فمن زنا فهو آثم ومن دفع المال في الزنا ازداد إثمه لأنه وضع مال الله في غير محله فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضا المهر فريضا ثم قال ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به رجل وعد زوجته بالمهر بالشبه ثم أعطاها زيادة، أو أنه لما أعطاها تجاوزت له عن بعض المال قال ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريرة إن الله كان عليما حكيما فربنا هو العليم وهو الحكيم وهو الذي يشرع لعباده ما يصلح لهم في دنياهم وآخرتهم ثم قال تعالى ومن لم يستطع منكم طَوْلًا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أَيْمَانُكُمْ من فتياتكم المؤمنات والله أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أَهْلِهِنَّ وآتوهن أُجُورَهُنَّ بالمعروف محصنات غير مسافحات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 أن يتزوج الحرائر من النساء جاز له نكاح الإماء المملوكات لغيركم يعني نكاح بمعنى الزواج إن كنا مؤمنات فيما يظهر لكم والله أعلم بحقيقة إيمانكم وبواطن أعمالكم يعني عموما وأنتم وهن سواء في الدين والإنسانية فلا تستنكفوا عن الزواج منهن فتزوجوهن بإذن مالك فيهن لا بد من إذن الولي وآتهن مهورهن دون نقص أو مماطلة هذا إن كن عفيفات غير زانيات علنا ولا متخذات أخلاء للزنا بهن سرًا فإذا تزوجن ثم ارتكبن فاحشة الزنا فحدهن نصف عقوبة الحرائر خمسين جلدة ولا رجم عليهن بخلاف البخصنات من الحرائر إذا زنينا ذلك المذكور من إباحة نكاح الإماء المؤمنات العفيفات رخص لمن خاف على نفسه الوقوع في الزنا ولم يقدر على الزواج من الحرائر على أن الصبر عن نكاح الإماء اولى لتجنب الأولاد الاسترقاء لتجنب الأولاد الاسترقاء لأن تزوج اما فان اولادها يتبعون الام فيصيرون رقيقا والله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم ومن رحمته ان شرع لهم نكاح الاماء حال العجز عن نكاح الحرائر عند خشيه الزنا يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم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 نسأل الله أن يردنا إلى دينه ردا جميلا اللهم احفظ شباب المسلمين واحفظ نساء المسلمين اللهم اجعلنا سببا في هداية الآخرين يا أرحم الراحمين واجعلنا سببا في ردهم عن الشهوات المحرمة يا أكرم الأكرمين هذا وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد